بسم الله الرحمن الرحيم. وين للمطففين الذين إذا كانوا على الناس يخلون وإذا كانوا هم أوذنوا يخرون؟ ألا يظنونك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقون الناس لرب العالمين؟ كلا إنا كتاب الفجار لفي سجني وما كما سجي كتاب مرثوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثير إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطال الجحيم ثم يطالوا على الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرخوم كتاب مرخوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيقهم مختوم ختامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا إذا أهلهم انقلبوا فكير وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون ومن أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يمحكون على الأرائك ينظرون هل سوّب الكفار ما كانوا يفعلون